وَتَمْ فَقَلَّقْنَا الْمُضْوَتَ عِظَامًا فَقَلَّقْنَا الْمُضْوَتَ عِظَامًا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم خَلْقًا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 الدنيا ما هذا الا بشر مثلكم ياكل من ما تاكلون منه ويشرب من ما تشربون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 إِنَّا نَحْنُ نُمِيتُ وَنُحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ اسْتُرِيَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قال رب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 ثم ارسلنا رسلنا تسرى كلما جاء امه الرسول كذبوا، فاتبعنا بعضهم بعض وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون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 كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ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 سَنْإِلَّا وَسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْقُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْهَا ذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم. فيهم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 بِرِ نَبِهِ سَامِرًا أَفَلَمْ يَدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا رَمَىٰ آبَاؤُهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ ي عرفوا رسول لهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون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 ألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم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 وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اِسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 نا وكنا تراب وعظام أين لما لقد وعدين نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا طير الاولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكر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 وَاتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقٍ ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل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 ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن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 فَمَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ قَسَرُوا أَمْ فُسِّحَتْ لَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ